ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ر ح ي م ا ق ت ت ا ا وانشق ع ة وإن القمر ر و ا آية ي ع ر ض و و ي ق ل و ا م و ا ل أمر م س ت ق ر و ل ق د ج ا ء ه م م ه ح ك موسوعه ة بالغة فما النذر ف تؤني ت ا ل د ا ع إ ل ى ش ي ء نكر ل ش ع ن أبصارهم ر ي خ ج و ن م ن الاسلاميه أ ج د كأنهم جراد مهضعين إ ل ى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه ان م و س و ع ف ا ح ن ا أ ب و ا ا ب ل س م بماء منهمر ا وفجرنا ء ا ل أ ر ض ع ي و ن ا ف ا ل ت ق ا ل م ا ء على موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله و ر ك ا ل ح ا ن ى فكيف كان ع ذ ا ب ي ونذر و ل ق د ي س ر ن ا ا ل ق ر آ ن ل ل ذ ك ر ف ه ل من م ك كذبت ر ع ا د فكيف ك ا ن ونذر إنا عذابي ر أ س ل ن ا ع ل ي ه م ي ه ا في يوم ن ح س م س ت م ر تنزع ا ل ن ا س ك أ ن ه ى نخل فكيف كان عذابي ونذر ولقد ن ذ ر و يسرنا القرآن ل ل ذ كذبت ر فهل من متكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أ ب ش ر ا منا واحدا نتبعه إ ن ا إ ذ ا لفي ضلال وسعر أ و ل الذكر ع ل ي ه من ن ن ب ي ا ب ل هو ك ذ ا ب أشر س ي ع للعلوم م ن ا ل ك ذ ا ب ا ل أ ش ر إ ا م ر ي ه اسماء الله م ف الحسنى ب ب ئ ه م م أن ا ا ل كل ش ر ب محتضر ف ن ا د و ا ا ص ح ب ه م ف ت ع ا د ى ق ر ف ك ي ف كان ع ذ ا ب ي و ن ذ ر إنا أ ر س ل ع ل ي ه م صيحة واحدة ف ك ا ن و ا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر ف ا ل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إ ن ا ارسلنا عليهم حاصبا إ ل ا آ ل لوط نجيناهم بسحر ن ع م ة من عندنا كذلك شكر نجزي من شكر ولقد أ ن راودوه ب ن عن ضيفه فطمسنا اعينهم و فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم ب ك ر ة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد ق د يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء لفرعون آل النذر كذبوا ب آ ي ا ت ن ا كلها فاخذناهم أ خ ذ عزيز مقتدر أ كفاركم خير من أ و ل ئ ك م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 ضلال و س ر ي و م يسحبون ع ه النابلسي للعلوم ق ن ا أمرنا إ ل ا واحدة ك ل م ح ب ا ل ولقد أهلكنا ب ص ر أ ك ا ش ي م ف ي م وكل موسوعه ل و في النابلسي ز ص ر للعلوم س ت ر إن الاسلاميه م ت ق ي في ن ن ج ت و ن ه ل في مقعد صدق عند مليك, عند مليك مقتدر إ ن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر